يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور النعين كأمثال اللؤل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحى o furušin in واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل ميحوم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مثرفين وك الاولى 118. فشاربون شرب الهيم 119. هذا نزلهم يوم الدين 110. نحن خلقناكم فلولا تصدقون شِيَأْكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا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 فَلَا <تصفيق> أُقْنْزِمُمْ Ten-jah! 12. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم